بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فما زلنا مع علامات الإعراب ما زلنا مع باب معرفة علامات الإعراب وقد عرفنا علامات الرفع ومواضعها وعلامات النصب ومواضعها وكتبنا أمس ما يتعلق بعلامات الخفض لكننا ما شرحنا هذا الكلام فانتبه علامات الخفض الخفض هو الجرد يقال اسم مخفوض ويقال اسم مجرور يقال حرف الجرد وحرف الخفض فالمعنى واحد ما علامات الجرد كم علامة للخفر. علامات الجرل ثلاث علامات وطبعا الجرل خاص بالأسماء فالاسم المجرور قد يكون مجرورا بكسرة وقد يكون مجرورا بياء وقد يكون مجرورا بفتح بكسرة بياء بفتح هذه علامات الجهل أي اسم مجرور لابد أن يكون مجروراً بعلامة من هذه العلامة إما أن يكون مجروراً بالكسرة وإلا فبياء وإلا فبالفتح طيب العلامة الأولى الكسرة كم شيء أن نجر ثلاثة اشياء انقص واحي ثلاثة اشياء هي التي تجر الكسرة ما هي اولا الاسم المفرد المنصرف ثانيا جمع التكسير المنصرف ثالثا جمع المؤنث الثاني انتبه معي ثلاثة أشياء هي التي تجرب الكسر أولها الاسم المفرد المنصرف طيب المفرد معروف زيد وسعيد وقلم وكتاب ما معنى المنصرف الشيء الثاني جمع التكسير المنصرف جمع التكسير معروف رجال وطلاب وكتب وأولاد ما معنى المنصرف العلماء يقولون الأسماء نوعان اسم منصرف واسم ممنوع من الصرف العلماء يقولون الأسماء ها نوعان طبعا الأسماء المغربة نحن نتكلم عن علامات الإعراب فدعك من الأسماء الممنية الأسماء المغربة نوعان اسم منصرف واسم ممنوع من الصرف ما معنى هذا الأمر سهل المنصرف هو الذي يكون فيه تنوين والممنوع من الصرف هو الذي لا تنوين فيه ما معنى هذا؟ انتبه لو نظرت في الأسماء ستجد بعض الأسماء يكون فيها تنوين محمد، زيد، قلم، كتاب، رجل، بيت هذا الاسم الذي فيه تنوين؟ يسمى المصرف وهناك نوع آخر من الأسماء لا يجوز فيه التنوين أحمد لا يجوز أن تقول أحمد لا لا ينون كما سنعرف الآن إن شاء الله تقول فقط أحمد ضمة بدون تنوين أحمد فتحة بدون تنوين كذلك فاطمة تقول فاطمة بدون تنوين رثمان, رثمان بدون تنوين مساجد, مساجد بدون تنوين هذا الاسم الذي لا يجوز فيه التنوين يسمى الممنوع من, من الصرف فالآخر سيد اسم فيه تنوين اسم ممنوع من الصرف أو غير المنصرف، يعني لا يجوز في التنوين وكلمة الصرف معنى التنوين. التنوين يقال التنوين ويقال الصرف والمقصود بالصرف التنوين فمنصرف يعني مُنوع ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين لا يجوز تنوين فالكسرة علامة الجر تكون في ثلاثة اشياء في المفرد المنصرف ليس في اي مفرد لا المجرور بالكسرة هو المفرد ها المنصرف زايد سلمت على زيد. كتاب قرأت في كتاب طيب المفرد الممنوع من الصرف كاحمد وفاطمة وعثمان هل هذا يجرّب الكسرة أيضاً؟ لا. لا هذا يجرّب الفتحة كما كتبنا أمس في الأنثلة مع أحمد تقول سلمت على أحمد ليس كزايد زايد تقول سلمت على زايد كسرة مع التنوين مع أحمد لا تقول سلمت على أحمد ليس مجروراً بالكسرة مجرور بالفتحة لا تقول سلمت على أحمد لا إذن الكسرة علامة الجر لها ثلاثة مواضع الشيء الموضوع الأول المفرد الاسم المفرد المنصرش كزيد سلمت على زيد كتاب قرأت في كتاب من بيت سكنت في بيت ونقول المنصرف لنخرج الممنوع من الصرش فهو لا يجر بالكسرة بل يجر بالفتح النوع الثاني جمع التكسير المنصرف جمع التكسير معروف لكن ايضا جمع التكسير قد يكون منصرفا وقد يكون ممنوعا من من الصرف كما سنعرف جمع تكسير منصرف كمثل كتب اقلام طلاب رجال بيوت هذا جمع تكسير منصرف يعني وهناك جمع تكسير ليس منولا لا يجوز التنوين فيه كمثل مساجد معاهد تلاميذ شياطين مساكين بدون تنوين فالنوح الثاني الذي يجرب الكسرة جمع التكسير لكن المبصرف صليت في مسأ... سلمت على طلاب ونقول المنصرف لنخرج جمع التكسير غير المنصرف الممنوع من الصرف فهو يجرب بالفتح واضح هذا الكلام اذا لما نتكلم عن علامات عن الكسره نقول لا ثلاثة بواضحه المفرد المنصرف لا تقول المفرد فقط لابد ان تزيد هذا القيد المفرد المنصرف هذا الذي يجرب بالكسر جمع التكسير المنصرف هذا لا يجرب بالكسر لا تقول المفرد جمع التكسير هكذا بإطلاق لا واضح الشيء الثالث جمع مؤنث السالم تعرفون جمع المؤنث الس... جمع المؤنث السالم الجمع بالألف والت الزائدتين حافلات سيارات هذا الجمع جمع المؤنث السالم نجر بالكسرة نجر بماذا بالكسرة سلمت على الطالبات ركبت في الحافلات يجرب الكسرة طيب لماذا لم نقل جمع المؤنث السالم المنصرف؟ كما قلنا في المفرد لماذا؟ لأنه دائماً منصرف لا يوجد فيه ممنوع من الصرف وهو نحن وقلنا التكسير في المنصرف في ممنوع الآن تمام؟ لكن جمع المؤنث السالم طالبات سيارات حمامات هكذا هذا لا يكون ممنوع من الصرف دائما ماذا؟ دائما منصرف لأن الأسماء الممنوعة من الصرف محددة سنعني فلا حاجة فيه أن نقول جمع المؤنث السالم المنصرف لا حاجة هو دائما منصرف لماذا تشترط هذا؟ نحن نشترط عندما يكون احتمال او حالة اخرى تمام يا اخواني واضح هذا الكلام فاقول اسلمت على الطالبات واضح هذا الكلام جميل هنا فائدة ان كانت واضحة لو نظرت جمع المؤنذ السالم يجر بالكسرة وينصب ايضا بالكسرة تذكرون؟ يجر بالكسرة وينصب ايضا بماذا؟ بالكسر. رأينا هذا امس خلق الله السماوات منصوب بالكسر تمام واسع كرسيه السماوات والأرض ها منصوب بالكسرة فجر المؤنث السالم يجر بالكسرة وينصب بالكسرة نصبه كجره كلاهما بالكسرة لكن في النصب الكسرة علامة نصب وفي الجر الكسرة علامة جر واضح هذا الكلام جميل مواضع الكسر ثلاثة العلامة الثانية من علامات الجر ما هي الياء اليا. هناك اسماء تجر بالياء اظن عرفناها المثنى يجر بالياء سلمت على الطالبين جمع المذكر السالم يجر بالياء سلمت على المدرسين وماذا ايضا يجر بالياء الأسماء الخامسة سلمت على أبيك هل هناك شيء آخر إذن المجرور بليأكم فلا ثلاثة أيضا ثلاثة أشياء المثنى المذكر السالم الأسماء الخامسة سلمت على الطالبين والمدرسين وأبيك واضح هذا؟ جميل العلامة الثالثة للجر ما هي؟ فتحة هناك ما يجر بالفتح هناك ما يجر بماذا؟ طبعا الفتحة الأصل أنها علامة نص تكون علامة جر نعم ولما تتعجب الكسرة علامة جر وتكون علامة نص فحدث تبديل حدث تبادل بين الكسرة والفتحة الكسرة في الاصل للجر تأتي في مكان الفتحة في جمع المهندة السالي ينصب ينصب بالكسرة صحيح ام لا؟ وهنا الكسرة علامة جر وجاءت الفتحة في مكانها فالكسرة جاءت في مكان الفتحة والفتحة جاءت في مكان الكسرة خلاص تعادوا تعادل, تعادل تساوية انتم ما يا اخواني؟ فهناك ما يجرب الفتح نعم هناك اسم مجرور وعلامة جرده الفتح ما هو؟ هو هذا الممنوع من الصر الذي أخرجناه في البداية من الكسر نوع واحد فقط ولن يجرب الفتح هذا النوع هو الذي يسمى الممنوع من الأسماء التي لا تنوذ الأسماء التي لا يكون فيها التنوين كأحمد وفاطمة ومساجد وإلى آخره هذه تجر بالفتح أقول سلمت على أحمده سلمت على فاطمته وطبعا الممنوع من الصرف يحتاج إلى تفصيل سأبينه إن شاء الله أنت قلت الممنوع من الصرف لا ينوم طب كيف أعرف هذه الأسماء أنا طالب مكتدئ لا أعرف يعني ما الذي ينوم وما الذي لا ينوم فكيف أعرف الأسماء التي تنون حتى أمنعها من التنوين وكيف أعرف الأسماء التي تنون كيف أعرف الأسماء التي لا تنون حتى أمنعها من التنوين وحتى أجرها بالفتحة وكيف أعرف الأسماء التي تنون حتى أنوِلها وأجرها بالكسرة هذا سيأتي طبعا سنفصل عليه فالمهم الفتحة العلامة الثالثة الاخيره من علامات الجر تكون في الممنوع من من الصرف فالممنوع من الصرف نصبه كجر في النصب بالفتحه وفي الجر ايضا بال بالفتح كما ان جمع المؤنث السالم جره كنصبه او العكس يعني ممكن في جمع المؤنث السالم نقول نصبه كجر بالكسرة وفي الممنوع من الصرف جره كنصبه بالفتحة واضح هذا؟ جميل جيد طيب هذا الذي كتبناه أمس وقد شرحناه الآن كما ذكرنا هذا الكلام الممنوع من الصرف يحتاج إلى تفصيل كيف أعرف الأسماء التي تنون والأسماء التي لا تنون لأن الحكم يبنى على المعرفة بهذه الأشياء فدرسونا اليوم الممنوع من الصرف سنادرس هذا الدرس بشيء من التفصيل ليس تفصيل شديد يعني التفصيل شديد سيأتي بعد في المتممة أو في القطر إن شاء الله لكن هذا سأعطيك فكرة جيدة جدا إن شاء الله عن الممنوع من من الصرف الممنوع من الصرف ما الممنوع من الصرف يقولون هو اسم معرب لا يجوز تنوينه نعم الممنوع من الصرف لا يكون فعلًا ولا حرف هذا الكلام في الأسماء عندما يقال ممنوع من الصرف إذن هو من الأسماء لأنه يُجر بالفتحة والجر للأسماء إذن الممنوع من الصرف من الأسماء فهو أسمه معرباً مبني معرب. الأسماء المبنية لا يقال فيها ممنوعاً من الصرف لأنها أصلاً لا تنود الأسماء المبنية لا تنود هل أن يسمى مبنيه؟ لا تجد تنوين نحن لا نقول نحن لا بدون تنوين أنت بدون تنوين هذه بدون تنوين فالأسماو المبنية لا تنو لا تنو فلا حاجة أن نقول منصرفة أو ليس منصرفة هي مبنية أصل الممنوع من الصرف هذا في المقرب. في ماذا؟ في المؤرب تمام؟ فهو اسمه? نعم. ليس فعلا ولا ح... لا يكون فعلا ولا حرفا. مغرب لا يكون مبنيا. لا يجوز تنوينه. نعم هذا حكم. اسمه مغرب لكن لا ينومه. مع عنا الاصل التنوين. لان التنوين من علامات الاسماء. لكن مع ذلك هو خرج عن الاصل. خرج عن? ها? عن الاصل. لا ينومه العرب. مع عناه من الاسماء. ومعنا التنوين من علامات الاسماء الا انهم منعوا هذه العلامة عنه لم ينونوا كان الامثله مختلفه يعني احمد فاطمه عثمان عمر احمر اكثر مساجد الى اخره هذا معنى بدون صفر عفوا يعني نحن اشرنا الى الخفف هم لا يقولون خفضه لا يخفض لكن يخفض بالفتح ففي بعض الكتب يقولون هو الذي لا يجوز تنوينه ولا خفضه بالكسرة يعني, يعني مع ذلك أنه يخفض بهذا ونحن أشارك فالأساس هو التنوين هم يقولون من من يعني الصار كلمة صرف معناها لكن هذا حكم. هذا حكمه حتى لا ندخل الحكم في التعريف تمام حكمه يقولون يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر أيضا بالفتحة كل ذلك بدون ماذا هذا حكم في الرفع بالضمة جاء أحمد وفاطمة وعثمان وعمر في النص بالفتحة رأيت أحمد وعثمان وفاطمة وعمر وفي الجر كذلك بالفتحة سلمت على احمد وفاطمة وعثمان وعمر وكل ذلك كما ترابط مثل لانه ممنوع من من التنوين تمام يا طيب هذا واضح بعد ذلك نريد ان نعرف الاسماء الممنوعه والاسماء التي ليست بهذا ذكرنا حتى يعني اميز حتى اعرف كيف احكم اصرف ام لا اصرف اجره بالكسره ام اجره بالفتحه لابد ان اعرف ما الاصل المعرب المنصرف ام المغرب الممنوع من الصرف المنصرف لان التنوين من علامات الاسماء فالاصل ان يكون في الاسماء التنوين فالاصل هو المنصرف لكن هذا الممنوع من من الصرف فرع ماذا فرع ودائما الفرع شيء الفرع يكون اشياء محدوده اشياء ماذا ها محدوده الغالب هو الاصل دائما يكون الاغلب وما يخرج عن الاصل يكون اشياء قليلة فانتبه معنا الاسماء التي تمنع من الصرف تدخل كلها تحت خمسة انواع الاسماء التي تمنع من الصرف هذه الذي ذكرت وغير ما ذكرت اي اسم يمنع من الصرف هذه الاسماء كلها تدخل تحت خمسة انواع نقسمها كلها خمسة أقسام هذه الأنواع الخمسة هي, هي التي نقول فيها هي الأسماء التي تمنع من الصرف هذه الخمسة هي العلم طبعا سنفصل معنى والحلاب العلم الصفة صيغة منتهى الجموع الاسم المنتهي بألف التأنيث البقصورة الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة هذه خمسة انواع مرة ثانية العلم الصفة صيغة منتهى الجموع الاسم المنتهي بالف التأنيف المقصورة الاسم المنتهي بالف التأنيف الممدود نحن ما فهمنا شيئا لا بس نحن ما شرحنا شيئا انتم معي ها فالمهم هذا اجمال يعني اي كلمة تمنع من الصرف اي كلمة تمنع من الصرف سواء من الامثلة او من غير الامثلة لابد ان تدخل تحت نوع من هذه الانواع الخمس اما ان تكون علما وإلا فصفة وإلا فصيغة منتهى الجموع وإلا فاسما ينتهي بألف تانيذ منصورة او او اسما ينتهي بألف التانيذ المبينة طيب هذة الخمسة ها طبعا تحت هذه في كل نوع من هذه الانواع سنبين اولا المعنى ما معنى علم ما معنى صفة هكذا ثم مع كل نوجه. بعد ان نعرف معناه نريد ان نعرف متى يكون ممنوعا من من الصرف. انتم معي? ها? سنفعلوا هذا في الانواع الخمسة. تمام يا اخواني? <تصفيق> ان شاء الله احد ما نتقن هذه الانواع الخمسة تستطيع ان فهمتها يعني جيدا ونرجو ذلك تستطيع ان تميز بين الاسم الممنوع والاسم غير ها? غيري. فنبدأ قلت هنا وإليك بيان هذه الأنواع الخاصة. نبدأ بالعلم. كما تفاطنا الان نريد اولا ان نعرف ما معنى علم. ثم بعدها نعرف ما معنى علم? ها? نتكلم متى يكون ممنوع من الصار? انتم ما يا اخباري? مع ناس? ها? فالعلم. ما العلم? يقولون اسمه معرفة يدل على معين بنفسه بدون حاجة إلى قرينة ما معنى هذا الكلام انتبه وأرجو أن تصبر معي قريب يقولون العلم اسم معرفة يدل على معين بنفسه بدون حاجة إلى قرينة انتبه بقى ده كان التعريف الان. نحن عندنا في الاسماء نكره ومعرفه صحيح نعم لا يدل على معين رجل كتاب قلم ومعرفه والمعرفه تدل على معين انت عندما تقول زيد هل تقصد اي زيد في الدنيا لا تقصد واحدا معينا معروفا لك وللمخاطب اسمه زيت تحدثه عنه صحيح ام لا صحيح, صحيح لا. نعم فالنكرة لا تدل على معين والمعرفة تدل على واحد معين على معين جميل جدا العلماء يقولون النكرة هي الأصل الأصل رجل وليس الرجل الأصل كتاب وليس الكتاب كتاب نكر. الكتاب معرفة. ما الاصل? الاصل كتاب. فيقولون النكر اصل والمعرفة فرح. ثم يقولون المعرفة ستة اشياء. المعرفة كم شيئا? ستة اشياء هي التي تسمى المعرفة. هي التي تدل على معين. كما قلت لك ارجو ان تصبر معنا. ان تتفى ماذا الكلام? فالمعرفة ستة اشياء ما هي هي الضمير العلم اسماء الاشارة الاسم الموصول المعرف بأل والمضاف الى واحد من هذه الخمسة ما معنى هذا الكلام انتبه الاسماء المعرفة التي تدل على معين ستة اشياء. اولا الضمير. انا عندما اقول انا معين ام لا? معين. لما اقول لك انا تنظر حولك? لا طبعا. خلاص معروف. فالضمير معرفة. هذا اول نوع. النوع الثاني العرب. زيه سعيد فاطمة مريم وسنعلم بالتفصيل معناه. عندما اسألك اين زيه? هل قابلت سعيدا هل يعني تضمن اي زيت يعني او واحد معين اسمه زيت طبعا فالضمير معرف العلم معرف اسماء الاشارة معرف يا ابني من ضربك ضربني هذا معرفة ام لا معين الان ام لا معين صحيح ام لا صحيح ام لا صحيح هذه الثلاثة اشياء احيانا اشترك يعني لما راكم تسكتون يعني ها يعني ارجو انتم انتم تعضدون يعني تقوون هكذا الرابع الموصول الموصول معرفه الاسماء الموصوله الذي التي اللذان اقول لك مثلا امس جاء طالب كان معك حضر معك الدرس هنا ثم انت اليوم جئت وحدك فاقول لك اين الذي كان معك امس أين الذي كان معك أمس؟ معرفة الآن أم لا؟ نعم. تفهم أن تقصد الرجل الذي كان معك في الدرس نعم. فهذه أربعة أشياء شيء الخامس المعرف بألب، القلب، الرجل، المدرس نعم. أنت عندما تستعمل اسمك معرفاً بألب يعني أنت تقصد واحداً معين؟ أنت قلت لي يا أستاذ يوجد أحد الطلاب يريد أن يقابلك وسيأتي معي في الدرس فلما جئت أنت جئت وحدك فأقول لك أين الطالب أين أقصد أي طالب أم الطالب الذي كلمتني عنه معرفة أم لا معيد أم لا هذه خمسة أشياء ضمير عالم إشارة موصول معرف بألم خمسة أشياء معارف أيها المعارف أنتم معي نعم. الشاي السادس يقولون المضاف إلى واحد من الخمسة مضاف الى ضمير مضاف الى علم الى اشارة الى موصول الى معرض بألم كمثل مثل كلمة كتاب كلمة كتاب مكرى لما تضاف الى واحد من الخمسة تصبح معرفة كلمة كتاب تضاف الى الضمير كتابي كتابك اذا كتاب معين ام لا هو لك كتاب زيد مضاف لعلم معرفة كتاب هذا معرفة كتاب الذي كان معك أمس معرفة كتاب الأستاذ معرفة فالنوع السادس من المعارف المضاف إلى معرفة واضح هذا كلام هذه المعارف جميل إذن العلم واحد منها لما نقول العلم اسم معرفة فهمنا صحيح أم لا صحيح ليس ناكرة يعني معرفة ما معنى معرفة اقرأ بعد ها. يدل على معين ليس ناكرة واضح الى هنا جاي الحمد لله كلام فيما بعد يعني ها يحتاج الانتباه فالعلم اسم معرفة يعني الناو عن انواع معرفة يدل على معين زايد سعيد كتاب قلم مصر مكة لكن يقولون إسم معرفة يدل على معين بنفسه هذه الكلمة التي يعني ها تحتاج إلى شرح كل ما سبق سهل إسم معرفة يدل على معين بنفسه ثم يقولون ها بدون حاجة إلى قرين هذا تفسير لمعنى كلمة بنفسه لكن تفسير يحتاج إلى تفسير أنتم معين؟ نعم إسم معرفة يدل على معين بنفسه ثم يقولون يعني بنفسه بدون حاجة الى قرينة ثم يقولون قرينة يعني دليل او واسطة ما معنى هذا الكلام انتبه نحن قلنا المعارف كم؟ ستة لو اخرنا العلم وحده كم يبقى؟ جميل خمسة فعند العلم وعند الخمسة الباقي هذه الستة العرب والخوص الباقية كلها تدل على ابو عين كلها ماذا جميل لكن لها حالتان منها وهو العلم يقولون يدل على ابو عين بنفسه وأما الخامسة الأخرى فيقولون... تدل على معين نعم, لكن ليس بنفسها هيا، لا معارف... العالم معرفة والخامسة الأخرى معرفة لكن يقولون... العلم طبعًا هي كلها تدل على معين لكن يقولون... العلم يدل على معين بنفسه والخامسة الأخرى تدل على معين نعم أيضا لكن ليس بنفسها. ما معنى بنفسه? وما معنى ليس بنفسه؟ انتبه معنا. ما معنى كلمة بنفسه؟ العلم يدل على معين بنفسه. يعني يقولون عندما تسمع لفظه جاء زيد. سافرت الى مصر سافر فلان الى مكه للحج زيد على مصر على مكه علم العلم يدل على معين بنفسه يعني عندما تسمع لفظه يأتي إلى ذهنك المقصود منه مباشرة بدون واسطة ما معنى واسطة؟ مساعد واسطة يعني شيئا يكون في الوسط ها يفهمك هو لا يحتاج إلى لفظه يكفي أنت فقط بمجرد أن تسمع فلان سافر إلى مصر هل تتلفت حولك؟ ما معنى مصر؟ مباشرةً يأتي المعنى لديك بمجرد أن تسمع اللفظ طبعاً عندما نبين العكس ستفهم بالضبط في أن نوع الخمسة الأخرى تدل على معنى لكن ليس بنفسها سيتضح المعنى كما يقولون والضد يبين الضد بضدها تتميز الأشياء فالعلم يقولون يدل على معين بنفسه ما معنى بنفسه؟ بلفظه يعني بمجرد أن تسمع لفره مصر م صدراء مصر يأتي إلى ذهنك مباشرة المقصود عندما أسألك أين زايد عندما تسمع زايد يأدال زايد تفهم مباشرة أنني أقصد فلان الذي تعرفه الذي أحدثك عنه أنتم يا إخوالي هذا معنى بنفسه طيب كما قلنا العكس يبين العكس الأنواع الأخرى الخامسة هي أيضا تدل على معين لكن ليس بنفسهم بل تحتاج إلى واسطة تحتاج إلى ماذا؟ نأخذ مثلا أسماء الإشارة أسماء ماذا؟ الإشارة هذا هذه هذا هي ايضا تدل على معين لكن يقولون ليس بلطف تحتاج الى واسطة انت دائما عندما تستعمل الاشارة لا تتكلم فقط بل مع التكلم تمد يدك اصباعك صحيح ام لا. اللفظ هذا هذي لا يكفي لا يكفي حتى يعرف المعين الولد ضربة فتأتي به تعالى يا ولد من ضربك هل يدفع أن يقول لك هذا دون أن يشير لا يدفع لو قال لك هذا فما استفدت من هذا شيئا أليس كذلك فانظر إلى اللظ لظ هذا هل هو بنفسه دل على معين لا بواسطة الإشارة لكن لو قال المدرس للولد من ضربك فقال له ضربني زيد المدرس المؤشر سيد ذا من, من تعال يا زيد هل الولد لما قال زيد اشاره ما اسمحتاج الاشاره يكفي, يكفي, يكفي يقول زيد انتم ما يا اخواني ام لا صحيح ام لا فهذا هو الفرق بين العلم وبين المعارف الاخرى العلم يدل على المعين بنفسه بنفضه بمجرد أن تسمع لفظه صوته المكون من الحروف يأتي إلى بئنك المقصود لكن المعارف الأخرى هي نعم تدل على معين بلا شك لكن ليس بنفسها ليس بلفظها لفظها لا يكفي تحتاج إلى واسطة تحتاج إلى دليل تحتاج إلى قرينة إلى ماذا؟ إلى شيء معها كما رأينا في الإشارة أيضا في الموصول في الموصول الأسماء الموصول الذي التي أيضا هي تدل على معين لكن ليس بنفضها لفظها لا يكفي لفظها لا يكفي تحتاج الأسماء الموصولة تحتاج بعدها إلى كلام جاء الذي نجح جاء الذي سافر أمس جاء الذي ضرب ابنك جاء الذي يعلم الطلاب لا يمكن ان تقول جاء الذي كلمة الذي نعم هي اسم وصول والاسم وصول من المعارف لكن هل هل تكتفي بجاء الذي ما انت قلت الذي هل الرغض فعل شيئا لا يح يحتاج بعده الى الكلام الاخر كما قلت قبل قليل جاء معك طالب امس وانت اليوم جئت وحدك وارد ان اسألك عنه فهل يكفي ان اقولك اين الذي لا! لابد اين الذي كان معك امس? فايضا الاسماء والنصولة تدل على معين نعم لكن ليس بنفذها ليس بنفذ الذي او التي بواسطه. وهي الصلة. الكلام الان بيأتي بعد المصول اسمه ماذا? اسمه الصلة. واضح المعنى الان. اه اذا العلم قسم والمعارف الخمسة قسم. العلم يدل على معين. والمعارف الخامسة احبا تدل على لكن هناك اختلاف العلم يدل على معين بلفظه بنفسه بمجرد ان تسمع اللفظ تعرف ولا تحتاج الى واسطة لا تحتاج الى قرينة تهمنا معنى قرينة دليل او واسطة واما المعارف الاخرى فهي تدل على معين النعم لكن ليس بلفظها لفظها لا يكفي لابد ان يكون مع اللفظ شيء شيء اشاره صلة ال الف لام في المعرب بقلب واضح على كلام مفهوم يا اخوان فاهمنا معنى هذا العلم اسم المعرفة يدل على معين بنفسه بدون حاجة الهلا قريمة فاهمنا هذا الحمد لله طيب التمثيل اعطنا امثلة للعلم حتى نعرف حدود العلم انظر يقولون العلم قد يكون اسما لانسان نسمي فلان محمد نسمي فلان فلانة لما نسمي محمد او فاطمة هذا رسم يكون علما على المسمى ام لا يقولوا علمت خلاص فلان عرفنا انه اسمه محمد فلما اقابله كيف محمد انت ولد لك مولود سميته محمد واخبرته يقول لي يقول لي محمد فكلما هو كيف محمد خلاص يدل على معنى فالعلم قد يكون اسم الانسان قد يكون اسم لبلد مصر اسم على ها يدل على بلد معين ام لا نعم مكه اليمن هكذا ليب لا يغضب ليخ تمام قد يكون اسم لمكان مكان مكان. الاماكن تسمى باسماء. حتى تعرف صحيحا لا. مكان اسمه رمسيس. لماذا سموه رمسيس? حتى يعرفه الناس. فلنه مصلحة هناك. فيقول السابق يأخذ تاكس يقوله ممكن نذب لا رمسيس. يسمع رمسيس يفهم. ممكن او لا صحيحا لا. فلماذا اعطوا الاماكن? لماذا اعطوا الاماكن اسماء? ها? لتعرف. لتعيّة لتكون معينة. والاماكن يعني مكان هذه كلمة مكان. اي مكان? مسجد. له اسم أم لا? هذا الاسم عالم على المسجد. تقول مثلا انا سأصلي في مسجد السلام. مثل. خلاص السلام. سأصلي في مسجد نور المحمدي مثلا. سأصلي في مسجد كذا. المراكز لها اسماء. المستشفيات لها اسماء. المدارس لها اسماء. الشوارع لها اسماء. صحيحة لماذا سموا هذه الاسماء الاشياء باسماء لتعرف خلاص فورت ابو لو الى هنا تاتي بلا مكرم عبيد او انا اسكن في مكرم عبيد او اسكن في مصطفى النحاس او اسكن في التب عفى الله ولياكم <تصحيح> انتم معي خلاص بمجرد ان يسمع هذا الاسم خلاص يدل على ابو يدل على مكان معين صحيح فالعلم قد يكون اسم لانسان قد يكون اسما لمكان لبلد قد يكون اسما لمكان مكان اي مكان مركز مسجد شارع سوق اي مكان مستشفى يسمى باسمه خلاص هذا الاسم علم على ايضا المكان يدل عليه قد يكون اسما لحيوان ماذا تقصد باسم الحيوان تقصد كلب وحمار وحصان لا اقصد ان يكون عندك حيوان وتسميه باسم عندك حصان مثلا سميته اسما. سابق مثلا عندك حصان سميته سابق. كما تسمي ابنك زايدا او سعيدا مثلا. انتم ما يا اخواني? هذا الاسم سابق علم على الحصان. الحصان معروف بهذا الاسم. انتم ما يا اخواني لا? العربي كان هكذا الرجل العربية? لما نقول اسم حيوانا نقصة حمار وحصان. هذه نكرة لأقصد لا أن يكون عندك حصان تسميه. كما يكون عندك عفوا ولد وليس هذا الباب التشفية. كما يكون عندك ولد تسميه. طفل كلمة طفل. معرفة يا نكرة؟, نكرة? لكن تسميه زايدا. آه زايد اسمو. معرفة. كذلك عندك حصان. حصان نكرة لكن تسميه سابق. لاحق. انتم سريع. ها? رابح. اي اسم يعني خلاص هذا علم الان تقول ركبت سابقا وذهبت الى الدرس حصان يعني الرجل العربي كان هكذا كان يسمي جمله يسمي جمله قصوى. انه يسلم قصواء النبي كان يسمي جمله كان يسمي حصانه كان يسمي حماره احيانا كان يسمي شاة شا نعجه نعجه لها يعني ما كان عنده يسميها باسم. انتم معي? آه آه كان يسمي مثلا كلبه. يعني. عفوا. اه لا بس. قد يسمى. كان يسمي سيفه. احيانا. يسمي السيف. يسميه البطار. يسميه كذا. اي اسم يعني. انتم ما يا اخواني? مفروبا ملا. فالعالم قد يقول اسما لانسان لبلد لمكان لحيوان لأي شي عندك سيارة سميتها اسما. مثلا. انتم معين? عندك سيارة سميتها سابقة. فتقول ركبت سابقة وذهبت الى السوق. ونحن نعرف ان انك سميتها بهذا يعني انك لن تقول ركبت سابقة. ونحن لا ندري انك سميت السيارة يعني. صحيحة ملا? نعم. فتقول ركبت سابقة وذهبت الى السوق. نفهم انك تقصد السيارة. لكن كلمة سيارة نكر. لكن لما تسميها. هذا الاسم يصبح على من على? على ماذا? على السيارة. صحيحا ملابا? ما يخدم لا. نعم. معنى عالم? شربتم المعنى? نعم. هذا هو قول اسم المعنى يدل على معين. اي معين? اي معين. طيب. قلت وذلك الانثلة السلام. بعد ان فهمنا معنى عالم. السؤال الاهم. هل كل عدم يمنح? لا طوعا. من دي لا شك. هذا ليس مما يمنع وكثير ليس مما يمنع. فنحن بعد ان فهمنا معنى عالم هذا هو الشي الاول. هناك شيء اهم وهو هل كل عالم يمنع? لا. عندنا اعلام ممنوعة واعلام ليست ممنوعة. محمد وزيد وسعيد وعلي هذه اعلام ليست ممنوعة. قل محمد زيد سعيد علي وهناك أعلم ممنوعة أحمد، عمر، عثمان، إبراهيم، يوسف أحمد، عمر، إبراهيم، عثمان، يوسف فالمهم الآن نحن فهمنا علم هذا الشيء الأولى يعني حتى نفهم ما بعدها ثم ما بعد هل كل عالم يمنع؟ الإجابة لها ليس كل عالم يكون من نوع النصر. طيب متى يمنع في ست حالات؟ ست حالات فقط هي التي يكون فيها العالم من من اذا عرفتها تستطيع ان تحكم على اي علم. نكون قد بهذا من النوع الاول خلاص. ازحناه عن كاهلنا. ست حالات فقط. ست حالات فقط فيها يمنع العلم. من الصرف. ان وجدت على يدخل في حالة من هذه الحالات فهو ممنوع. وان كان لا يدخل فليس فليس ممنوع. اذا خلاص. لو عرفت هذه الحالات واتقنتها وفهمتها تستطيع ان تحكم على اي علم اما بالمنع واما بالصرف. واضح هذا كلام? اما بالمنع واما بماذا? الصرف. واما بالصرف. تمام اخوان? قلت هنا ليس كل علم يكون منوع من الصرف وانما يكون ذلك في, في ست حالات فقط. وهي كالآتي التي سنكتبها الآن إن شاء الله الموضوع الثاني ها الفعل المضارع الذي ينتهي بألف ها يمكن أن نقول الذي ينتهي بألف لكن هناك عبادة يقولون المعتل الآخر بالألف أليست الألف حرف علة؟ علّة. <تصفيق> والفعل الذي فيه حرف علّة اسمه معتل اسمه ماذا؟ أي مريض طب حرف علّة في الآخر في النهاية نقول معتل الآخر معتل ماذا؟ يعني فيه حرف علّة وهذا الحرف في النهاية واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فالنوع الثاني الموضوع الثامن التعذّر كما قلنا نفسه اشعر الزكام. فصل الزكام ليس فصل الشتاء. نعم. الفعل المضالب المعتل الآخر بالالف. كمثل يسعى ويرضى ويخشى. طب هذا النوع ما حكمه? انتبه. ما حكمه? الفعل. هل فيه ضمة? نعم. طبعا. فعل المضارب في ضم في فتحة في كسرة لا لا, لا. في سكون لا لا لا نعم اذا الضم فتحة سكون طب السكون هذا الجزب لحن ليس لنا علاقة بالجزب ليس لنا علاقة بماذا يبقى الضم والفتحة طب هذا النوع ما حكمه الضم والفتحة تقدران ام الضم ام الفتحة لا الضم والفتحة الضم والفتح نحن قلنا ينتهي بألف ونحن اتفقنا أن الألف لا تحمل أي حركة خلاص ضعيفة جدا أليس كذلك؟ فهذا النوم حكمه تقدر عليه الضم والفتح انظر. يسعى هذا فعل مضارع مرفوع مرفوع كيف عرفنا أنه مرفوع؟ لا يوجد أداة مصر أو اداة جزم هنا صحيح هم لا والفعل المضارع الذي ليس قبله اداة نصب كمثل لم او اداة جزم كمثل لم يكون مرفوع صحيح هم لا صحيح هم لا الفعل المضارع الذي ليس قبله اداة نصب او اداة جزم كيف يكون مرفوعا منصوب ام مرفوع فهذا فعل المضارع مرفوع فباين الضمن اقدر لماذا انتعذ طب وهنا ايضا لا يسعى هذا فعل مضارع ماذا منصوب منصوب طب اين الفتحه مقدره, مقدرة ايضا ثالثا فهذا دول حكمه تقدر عليه الضمة والفتحه للتعذ واضح لك الكلام لو كنا يعتذر لام دل... لا لا يسعى هذا حد علم لا هذا معلم. معلم. مع لم مع لم فياتمنى كنت اترك الجزم معلن في النصب حرف العله يبقى لكن في الجزم يحذف لم يسع لم يسع تحذف الالف وسنعرف هذا انتم يا اخوان ايوا الناس أه. يا ناس ما الخطب بقى كنتم ان ان قلتم, قلتم ان أه... بعد قال ان مكسوره نعم كنتم الف هذا حرف مردد جميل تحتاج ان تعالجه يعني تذهب للطبيب هي همزه لكن لا يكتبون عليها راس العين لا يكتبون همزه لماذا لأنها اصلا في عند الوصل تنطح فحتى ينبهوك على انها يمكن أن تحذف في النطق انت معي هذا لو موضع اخر خلاص. واضح اخوان? واضح. اذا لو نظرت <تصفيق> التعذر فيه الحركات لتظهر. صحيح املا? كل الحركات. هنا ضم فتحة كسرة. هنا ضم وفتحة. ولكن كسرة. فلا بأس ان نقول كل الحركات اي? لان الحركات لان الحركات التي تأتي في الفعل اما ضم اما فتحة. ليوجد كسر والسكون ليس حركة السكون ليس يعني هو في الحقيقة ليس حركة بل هو عرس الحركة واحد يتحرك والآخر ساكن هو عرس الحركة فلو نظرت التعذب كل الحركات مقدرة كل الحركات ممت في المقصود أو في فعل المضالع المعتبد داخل بمعلم بالألف وأيضا التعذر مع الألف التعذر مع ماذا؟ هنا المشكلة في الألف وهنا أيضاً المشكلة في ماذا؟ ألف ما هو نحن قلنا التعذر المستحيل والألف أيضاً مستحيل أن تظهر عليها الحركات صحيحاً لا؟ إذن التعذر يتعلق بالكلمات بالكلمات التي تنتهي بماذا؟ تنتهي بماذا؟ بآلف لأن الألف أضعف خروف العلم حرف ضعيف ومستحيل أن تظهر عليه الحركات واضح هذا الثقل والمناسبة لا يكون مع الألف اصبر لا الثقل والمناسبة ليس مع الألف مع الو أو اليا نحن عندنا ثلاثة أحرف عليا صحيح ألف و أو التعذر مع الألف طب الو واليا ليس فيهما تعذر فيهما ماذا ثق ا واضح يا اخوان نعم يقال ان ان ان, <تصفيق> إن يقال ب مؤخر اخره اخره يعني ا جميل اه حرف عله وماذا يسمى الاسم المقصور نعم في في الاسماء يعطونا مصطلحا خاصا نعم الالف حرف علة لكن لا يسمونه اسم معتلب الالف يقولون اسم مقصور لان الالف هنا لا تمد يوجد شيء اسمه المد وشيء اسمه القصر حتى في التجويد مثلا يوجد مد وقصر يوجد تعرفوا المد المنفصل المد المنفصل هذا ليس بلازم انتم معي جاهز يجوز ان تمد اربع حركات ويجوز ان لا تمد حركتان مد الطبيعي فالمد اسمه مد وطرق المد اسمه قصر اسمه مد قصر فهذا النوع يسمى مقصورا لانك لا تمد تقول جاء مصطفى المد الطبيعي مصطفى رايت مصطفى سلمت على مصطفى المد الطبيعي واضح هذا الكلام لذلك يعطونه هذا الاسم خلاص يا اخوان ايوه الناس انتم ما ها؟ نحن عرفنا السبب الأول التعامل معناه أن ظهور الحركة مستحيل كم موضع له؟ واحد في الأسماء والآخر في الفعل المضارع فقط لأنه المعرض في الأسماء في نوع اسمه الاسم المقصود وحكم كل الحركات تقدم وفي الأفعال في الفعل المضارع المعتلل آخر بماذا؟ بالآل وحكمه كل الحركات تقدم والحركات الموجودة ضم وفتح فلو قلنا كل الحركات تقدر فلا بأس صحيحة لا؟ لأن كل الحركات الموجودة هي ضم وفتح وهما مقدرة ما فهم يا خالي؟ واضح هذا الكلام؟ بالضبط؟ جميل جدا طيب سأنا توقفون الإنبقية يعني عشر ضخائل لكن أنا عندنا طبعا عطلة غدا وبعد غدا فلو كتبنا أنتم ستكتبون ولن نشرح وأنا لا أفضل الشرح بدون كتاب على السبورة يعني لما يكون شيء مكتوب يكون أوضح من الشرح بدون كتاب فنلتقي يوم الأحد إن شاء الله تعالى في درس جديد بإذن الله فضلك.